أولائك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا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 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا كفى ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنك كتبنا عليهم أن قتلو أنفسكم أو اخرجوا من دياركم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتًا وَإِذَا الَّآتِينَهُمْ مِلَدٌ نَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ